هذا حزب دعاء جيح الأحمر ويقالوا صغبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر بسم الله وبالله ومن الله لا إله إلا الله والله أكبر يا أيها الملائكة الأكبران الأزبدا الله ربي وربكما وخلقي وخلقكما وحافظي وحافظكما من جميع الآفات والآهات والآلام والعلل والجنون والجذام والجذام والأمراض والاسقام والبرس وبحق هذه الأسماء. سبحانه تسبيحاً له يملأ من أقطار السماوات والأرض قاهر يقهر الجبار جبار وبالعظمة والجبروت معروف حكيم بالحكمة مشهور وموصوف سبحانه تسبيحاً له أعوذ بالله من عذاب البدن عن يميني وشمالي ورأسي وقدمي وأمامي وخلفي وجميع جهاتي وبرائي وجلدي وفوقه وتحته سبحانه تسبح. شرري الحمراء في الأفوس والنفس والدم والأراضي والعصبي واللحم والشحم والأروق والأضام والروح من روحه. فسبحانه إذا قضى أمرا فإنما يق yo yeah. q ya mevcudu ya mom otim ya فَرِّقْ يَوْمَ بَيْن يَوْمٍ النهار على الليل يا مسخر الفيل وكل دابة يا مجرية النيل يا فارق البحر بني إسرائيل يا قاصم كل جبال يا خير الفاضيين يا راضيق المقليين يا رجال يا كنز الفقراء والغرباء والمساكين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وإليك نذهب ومنك نرهب واغفر لنا ولوالدي وشر جميع الآفات والآهات والوجع والمرض وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار اللهم أعذني وكل من قرأ هذا الدعاء وهدى النبيك من ريح الهوى وصالحا عبدك من رجفة الأرض يا رب العالمين يا أرهم الراحمين عليك توكلت وإليك نرغب ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم فاغفر بحق نوح وبحق نوح ونجاته وبحق إبراهيم وخلته وبحق موسى وكلماته وبحق عيسى بن مريم ورفعته وبحق محمد عليه عليهم السلام وقربه وبحق أبي بكر للصديق وخلافته وبحق عمر الفاروق وعبيه وبحق عثمان بالنورين وحيائه وبحق علي المرتضى وشجاعته كرم الله وجهه رضوان كأن لا يغادرهم صقما برحمتك يا ارحم الراحمين الاحمر بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي الريح الاحمر بحق لا أنت العزيز الوثور وبحق جنة الأنبياء عليهم السلام أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين اللهم اشف شفاء لا يغادره سقما اخرج يا أيها السخربة اخرج يا ريح الأحمر اللهم اشف شفاء لا يغادره أعوذ بعزة الله وقدرته أسكن أسماء الحمرتي والحمراء من شر ما أخذ ومن شر الأحمر صفراء وسوداء والحمراء والخطراء والخمراء أخرج بإذن الله من المحي إلى العظام والعظائي من لحم ومن الشحم والشحون إلى الماء والجردان أرمى والله شافي والله كافي والله معافي برد حي قيوم حكم عدم جوس فرد جبار شكور ثابت ضحير خطير زكيب والمزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ياهو no